وعلى الله قَصْدُ السَّبِيلِ ومنها جائر ولو شاء أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ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 وَمَا ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم قريش وتستخرج منه حليت البسونها وترلفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون